بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادنك في زوجها وتشتكي وتشتكي إن الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بطير الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هم اتِ إماتهُ إِ اللِ وَلَدَنَهُم وَإِهُم لاقولُونَ مُكَر مِنَ القَوْلِ وَزور وَإِ الله لا عَفُون وَالَّذِينَ يَظَّهَرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوذُونَ لِمَا قُولُوا فَتَهْذِيدُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبَلِ أَنْ يَتَمَاثَئِ ذَلِكُمْ تُعَوُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَنُونَ خَبِيرٌ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 وَإِنَّ كُلَّ فِرِينٍ عَذَابٌ نَرِيمُ إِنَّ الله يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيات بينات وَلِن كََابِدِينَ أَزَابُ مُين يَوْمَا يَدَعَسُهُمُ اللهَّهُ جَمئًا فَيُنَدِّئهُم بِمَا عَمِنُوا أَفْوهُ اللهَّهُ وَنَسُ واللَّهُ عَذَاكُْ شَ شَعيدَ أَلَمْ نَكُنْ عَنْ ضَوْءٍ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنَ الزَّوَافِ ثَلَاثَةٌ إِلَّا هُوَ وَرَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٌ وَنَهْضَمُثَةٌ إِلَّا هُوَ السَّادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أكثر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 ألم طر إلى الذين نبوءاً نجوا ثم يعودون لما نوحد ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقواء واتقوا الله الذي إله تأشرون انما من الجو من الشيطان ليحزن الذين امنوا ليحزن الذين امنوا وليس بضد شيء اعملوا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون Ya Ayo a zina a na kontsa o filma jedi si fafsa o yafsa il on nako. Wa ezaqila chanzo fanchanzo ya na ho lavinaman me وتُنْعِم عِنْدَ دَرَجَات وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير إِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ إِذَا ناجيتم الرسول بَيْنَ يَدَيِ الْجَوِّكُمْ صِدْقًا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطَهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَعِيمٌ أَشْفَقَتْمُوا أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوِيَكُمْ صَدَقَاتٍ فإذ لَمْ تفعلوا وَتَابَ الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله رسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما رضب الله عليهم ما هم من كَمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيُقْسِمُونَ عَلَى الْكِبْرِ وَهُمْ يَأْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Eta razo ay ma ho jonata foswa do a stabilabilella yi fadao ma aza bonmbogi latorni au a mwa a do يريهم فيها قرادون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ينائك إذب الشيطان ألا إن إذب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله دائك في كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا وَإِنْ كَانُوا آبَاءَ أَوْ أُمًّا أَوْ بَنًا أَوْ أُمًّا أَوْ إِخْوَانًا أَوْ عَشِيرَتَهُمْ إِنَّ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ وَبِهِمْ لِمَنَاهُمْ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّ نا في ان تجريما تحتيال نهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. انهائك إذ الله الا ان إذ الله يوم المفلحون